والذين يرون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم, لمسكم فيما أخضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم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 ولا يئثن الفضل منكم وسعه ان ياتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعصوا ويصطحوا ألا تحبون ان يعصر الله لكم الا تحبون ان يعصر الله لكم والله غفور رحيم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 وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ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 ولا يبدين زينتهن إلا لبرولتهن أو آبائهن أو آباء برولهن أو, أو أبنائهن أو أبناء برولهن أو, أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن، أو بني أخواتهن، أو نسائهن أو نساءهن، أو ما ملكت أيمانهن، أو التابعين غير الإربس من الرجال أو الطفل أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء.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 ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراه إن الرحيم ولقد أنزلنا إليكم بيناتهم ومثل من الذين خلو من قبلكم وموعزة للمتقين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها نصباح. النصباح في زجاجة الزجاجة كأنها توقف دريي قد من شجرة مباركة.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 وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَأَنَّ مَرْجِعَهُمْ لَيَخْرُجُنْ قُل لَّا أُقْسِمُ طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حملوا عليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين هَذَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَمِنْ خُمٍّ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ لَيَسْتَخْلَفَنَّهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِى ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا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 كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء الناس إلا يرجون نكاحا فليس عليهم جناح, جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة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 أو ما ملكتهم مفاتحه أو صديقكم